أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخصلون وإنك لا تلقى القرآن من لدن حكيم عليم إذ قال موسى لأهله إني أنا سنار سأتيكم منها بخبر سآتيكم منها بخبر أو أتيكم بشهابه قبس لعلكم تصلون فَلَمَّا جَاءَهَا نُودِيَ يَا أَمْبُورِكَ مَنْ فِي النَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا وَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ يَا مُوسَى إِنَّهُ أَنَا اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَأَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَآهَا اهْتَزَّتْ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَمْ تُغْرَقْ وَلَمْ يَعْقِبْ يَا مُوسَى لَا تَقْفُ إِنِّي لَا أُخَافُ وَلَدَيَّ الْمُرْسَلُونَ إلا مَن ظَلَمَ ثُمَّ بَدَّلَ حُسْنًا بَعْدَ سُوءٍ فَإِنِي غَفُورٌ رَحِيمٌ وَأَدْخِلِي أَدْكَ أَفِي جَيْبِكَ تَخْرُج بَيْضَاءٌ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ فِي تَسْعَى آيَاتٍ إلَى فِرَاعُونَ وَقَوْمِهِ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ فَلَمَّا أَجَاءَتُمْ آيَاتٍ مُبْسَرَةً قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ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 اللّا يسجّدوا لله الذي يخرج القبّاء في السماوات والارض ويعلم ما تخفون وما تعلنون اللّه لا إله غير الله ورب العرش العظيم قال سَنَهُذُرُ أَصْدَقَ تَمْكُنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ إِذْ هَبْ بِكِتَابِهَا ذَلِكَ فَأَلْقِهِ إلَيْهِمْ ثُمَّ تَوَلَّعْنَهُمْ فَانْظُرْ مَا ذَا يُرْجِعُونَ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 ومن كفر فإن ربي غني كريم قال نَكِرُوا لها عرشها ننذر أتهتدي أم تكونوا من الذين لا يهتدون فلما جاءت قيل هكذا عرشك قالت كأنه هو وأرتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين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 قال أقوم لما تستعجلون بالسيئة قبل الحسنات لو لا تستغفرون الله لعلكم ترحمون قالوا اطيرنا بك وبمن معك قال طائركم عند الله بل أنتم قوم تفتنون وكان في المدينة تسعة رحط يفسدون في الأرض ولا يصلحون قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ثم لنقول أن لوليه ما شهدنا مالك أهله وإنا لصادقون ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أننا دمرناهم وقومهم أجمعين فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون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 وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُهْدِرِينَ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَى اللَّهُ خَيْرٌ أَمَّا أم يُشْرِكُونَ أَمَّنْ أم خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ لَكُم مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَتَ بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أي مع الله بل هم قوم يعدلون أم من جعل الأرض قرارا وجعل خلالها وجعل لها رواسيا وجعل بين البحرين حاجزا أي مع الله بل أكثرهم لا يعلمون أم يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أيلاغم مع الله قليلا ما تذكرون من يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أيلاغم مع الله تعالى الله عما يشركون من يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أيلاغم مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين قُل لاَ يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلاَّ اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ بَلِ الدَّارُ في الْآخِرَةُ عِنْدَ رَبِّكَ إِلَّا فِي كِتَابٍ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِذَا كُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ أَوَآبَاؤُنَا هذا قُلْ إِنَّ إلا الْأَوَّلِينَ اُلْسِرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُنْ فِي ضَيْقٍ مِمَّا يَمْكُرُونَ وَيَقُولُونَ أَمَتَّى هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ قُلْ عَسَى أَنْ يَكُونَ قَرِيبًا لَكُمْ بَعْضُ الَّذِي تَسْتَعْجِلُونَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ وَإِنَّ رَبَّكَ لَعَلِيمٌ مَا تَكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ في فِي كِتَابٍ مُبِينٍ إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يُقَصُّ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَكْثَرَهُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ وَإِنَّهُ لَهُ دَأْبُ رَحْمَةٍ لِلْمُؤْمِنِينَ إِنَّ رَبَّكَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ بِحُكْمِهِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ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 سُبْحَانَ اللَّهِ الَّذِي أَتْقَنَ كل شيء إِنَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا وَعُمْرٌ من فَزِعْيَهُمَا إِذِنْ آمَنُوا وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ رَبَّ هَذِهِ الْبَلَدِ الَّذِي حَرَّمَهَا وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ وأمرت أن أكون من المسلمين وَأَنْ أَتْلُ الْقُرْآنَ فَمَنْ التَّدَافِعُ إِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَفَ قُلْ إِنَّمَا أَنَا مِنَ الْمُنذِرِينَ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ يَسْعِي رِيَكُمْ آيَاتِهِ فَتَعْرِفُنَّهَا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ